أن لن نجمع عظامه على أن نسوي بنانه بل ق ا يريد الانسان ليفجر أ م ا م ه ي س أ ل ايام يوم القيامه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 يومئذ بما قدم وأخر بل م قدم ا وأخر ب ا ل إ ن س ا ن على نفسه ب ص ي ر ة ولو القى م ع ا ذ ي ر ة لا تحرك به لسانك لتعجل به إ ن علينا جمعه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 موسوعه النابلسي ى ربها ظ ر للعلوم الاسلاميه